كَ َ النذَعبَهُ م لا ضَعب أوهُكَ قَما بَعبَ م لاضَ وَلَآثِ وَتُأَكبَودَ وَياتُ وَأَكَو تَفلَ وَلَ آثِ وَتُ أكضَودَ وَجات